ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ساعة وأن, وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغي علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله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 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَمَ أَمْ نَبَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَمَ أَمْ نَبَهُ وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا قال بعنا وجهه إيخة والدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين يدعو دون الله ما لا يضره وما لا يدعوه ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يدعو لمن ضره اقرب من المولى ولبئس العشير إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُرُ من ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير ثم ليقطع فلينظر هل يذهب انت كيده ما يظهر